ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أ وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيح صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليلة صدقة.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 فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم